يعني احنا يعني عقيدة المسلم أنه لا يقع في فون الله إلا ما أراد الله صح؟ تمام يعني هذه الأحداث التي يعني تل من قلبه وتمينه يعني بالبلاد والعبادة هذه الأيام أليس بإذن الله وعلى مراد الله الله وعلى عين الله نعم والذي ندين به أنه لا يقع في فونه إلا ما أراد وكان أمر لي كبرا مفدوح الله أكبر نعم وما دام أن الله هو المقدر فإن الله هو رب الخير فلا يقدر إلا خيرا الله أكبر نعم قد تقول النفس البشرية كيف يكونوا خيرا ودماء تسيل وأشلاء تطير وجسس تقتل وتحق أين الخير ما قلنا لا ندركه لكن من الذي يعلم الغيب الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سبحانه الأمر الثاني الأمر الثاني نحن لسنا أحرص على الشريعة ولا على الدين ولا على التوحيد من رب العالمين نعم الله أحرص على دينه ونصر الدينه من الناس جميعا حتى وان كان صفقة الخلق الأنبياء والرسول الله أكبر نعم أ... أليس كذلك؟ نعم يا شباب فإذن اللي... اللي يحدث الآن يعني هذا من حصاب أخلاقنا وأعمالنا وقدنا نكون يعني عندنا يعني الصدق اللجوء الى الله فلو علم الصوفين خيرا لما كفلنا الله يعني قال تعالى بصرف الرزق الظاهر المساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس لان دي كسب ايدينا وهذه اعمالنا وهذه اخلاقنا وهذه اعمالنا نعم, نعم. يعني ليذيقهم بعض الذي عمل ومن رحمة الله عز وجسيد الحديث لو أخذنا برسونا ما طرك على ظهرها من جابة نعم صح نعم <تصفيق> <تصفيق> فالبعض هنا للطبعير بالتجديد ومن رحمة المولى عز وجسيد إنه أخذنا ببعض ذنوبين الشيء العشان ما طولش عليك يعني هذه مصيحة أولى يقوم أم. على أمر مسجد تمام يعني أه. فل يحذر كل الدعاء اللي يرتق المنبر او يدلسوا على كنف المحاضرة لا يتسلموا في السياسة لا تلميح ولا تصريح الله اكبر تمام يا شيخ رحم... عليك. رحمة بالدعوة ورحمة بال... ورفقا بال... بالدعاء لان كسرت هيبة السنة الماضية هذه كسرت هيبة الاسلام والدعاء والعلماء في نفس العوام والخواف فاصبح الان يدفل على الدعاء والعلماء جفرة بل يستوقفوهم وقد يعني يسحلوا قد يحرقوا قد يعذبوا او ينكلوا فيعني في يعني كفر رفكا بالدعوة مش عايزين الناس ملتهبة احسنت يا شك الناس ملتهبة العوامة ملتهبة لدرجة ان احنا عندنا في البلد الجمعة قبل الماضية جذبوا داعية من دعاة السنة بدأ يقنط على الحكومة وعلى اهله ويتكلم بالسياسة كلام كأنه يكثر كل الدولة يا لطيف يا رب لدرجة ان هو شتم, شتم وسب على المنبر وكانهم طابقوا سينا وادنى يبذب من على المنبر وين بل الجمعة الماضية هذه الجمعة الماضية هذه على مسجد من مساجد الأوطار جمام من قيمة الأوطار كان بيكلم بالسياسة جذبوه من على المنبر ويسحلوه في قلب المسجد لا حاول على قاتل إلا منها طيب لماذا نجرئ الحوام اللي بقلوبهم مرض نجرئهم على الخامة رسولية تمام <تصفيق> يعني الاخ اللي بيرتقي هذا سفير النبي احسنت يا شكرا. وهذا مبلغ عن الله ورسوله الله فلا ينبغد اقوالنا وافعالنا ان نجري الا الناس على الله ورسوله تمام فيعني اللي يجي يكلم يعني ينبهه للمساله دي من باب درء المفسده مقدم على جلب المنفعه فاتح علينا الاستن يعني يصدا كل الناس كل الناس الأمور ملتهبة والنفوط مشترطة لا تحتمل لا تصريح ولا ترميح فتح الله عليك يا شيخنا والله يا حالي ونبدأ يا نبدأ ناخذ بأيدي الناس لأن حصل كسري للدعوة في قلوب الناس والدعاة والعلماء أخرون مئة سنة وراء لا لا يعني عاوزين مدة ناخذ برفق بأيدي الناس وناخذهم بلين إلى الله عز وجل لعلهم يصدقون مرة ثانية فليجي يتكلم يتكلم اما في العقيدة اما في التوحيد اما في الرقائد من باب يبكي الناس يركض الناس وما يتكلمش بسياسة لا تلمح ولا تصريح من باب المصلحة المرسلة. تمام هذا الذي اردت يعني لان حصلت بعض المخالفات في المساجد سواء مساجد سنة او مساجد او خاط والله يمجد لها الجميل جزاك الله خير يا شيخنا والله يعني الحمد لله ان انا منتبه لهذا